السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما الحكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس الأشيرة ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعده فهذا مجلس متجدد أيها الأخوة من تلسلة العروة الوسطى والوزر الأحمن تكلمنا في اللقاء الفائد عن نبذة عن قاعدة الأسماء والأحكام وأشارنا أيضا إلى معنى المعنى الأول أو المعنى الثاني بعد الإقرار بالله عز وجل المعنى الثاني من معاني أصل دين الإسلام وهو العبادة ما هي العبادة يا إخوة ختمت معك بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله بسرعة يوسف أمر ألا تعبده لله إياه الحكم حكم الـ الـ الأمر الله عز وجل تطبيق شرع الله عز وجل شرع الله يحكم ألا لو الخلق والأمر آآ هذا الحكم تطبيقه عباد عشان المفهوم بتاع العبادة إن هي ركوع وسجد بس يطلع من دماغه خلي بالك لا ده في عبادة ولذلك اسمع الكلام ده الشيخ السنيارة ما الله كلام منور يقوله الحكم لله وحد. آآ بيقول في في يقول الحكم لله واحد بيقول الكلام ذوات في النجمان شده يقول الحكم لله واحد ورسله يبلغون عنه فحكمهم حكم وامرهم امر وطاعته وطاعتهم طاعته سبحانه وتعالى فما حكم به الرسول وامرهم به وشرعه من الدين واجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته فان ذلك هو حكم الله على خلقه شفت ذلك فإن ذلك هو حكم الله على خلقه حكم الله على خلقي عز وجل لما نأتي إن شاء الله بعد كده من قضية الكفر بالطاغوت هكلمك عن مسابة الحكم الحكم الله عز وجل إن من الطاغوت هو طاغوت الحكم من أنواع الطاغوت على طاغوت الحكم اللي هو الطاعة حتشوف إن, الـ إن, الـ إن, الـ إن الله عز وجل قال إلا لو الخلق والامر أدمج بينهما فإذا كان هو من خلق إذا هو من يأمر العلمانية العالمية بيقول ايه يتقول خلق لكن لا يضر خلي بالك كويس المثال دي يبقى عايزين نقول ايه معنى العباده بقى ما هو معنى العباده يبقى اذا العباده هي مش آ... العبادة هي مش بقى موضوع الكوره بس لما كان فاهمها آ... اللي هو اللي انكر على قضيه ايه في العونه لا بقى المثال العام ليه كده شوف مثلا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في آ... سلم الوصول بيقول ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع وفي الحديث نخها الدعاء خوف التوكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خدوع والاستعازة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والزبح والنزل وغير ذلك فافهم غديت أو ضح وصرف بعضها لغير الله شرك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي خلي بالك بقى من المثالثي شفت قال إيه بعد ما عدد بعض انواع العبادة التوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشة والانابة والاستعازة والتعامة والذبح والنزل والاستقاسة شبتها ليه قال ليه بقى قالوا وغير ذلك عجلتاني جرديس صرف بعضها غير الله هو ده بقى الشرك الكبير نسأل الله عز وجل العافية يبقى ايزا معنى العبادة هنا اللي هو اسم الجامع ده تعريف شكل الاسابي تامير رحمه الله الحبث حكمي صاغ هذا التعريف قال تغمى العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الاله السامع اسم جامع قال شيخ قال شيخ السامر المتينية رحمه الله والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال والعقائد اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه الإمام الشافعي رحمه الله في الموافقات يقول ايه يقول وكل تصرف للعبد كان بالك. وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرق فهو عبادة الموافقات وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرق فهو عبادة كل تصرف فيه امر نهي عارفين يا اخوه الاحكام الاربعه الاحكام الخمسه التكليفيه الحرام والمكروه والواجب والمستحب والمباح دي الاحكام التكليفيه خلاص دي هي ما تدور عليها اوامر الله عز وجل ونهي الله عز وجل الامر هو الواجب وإذا جاءت قرينة صرفته إلى الاستحباب والنهي هو المحرم وإذا جاءت قرينة صرفته إلى والمباح هو بينهما يقول أنهما تكملوا بذا ما يقول الشنقيطي رحمه الله كمّلوا بالقسمة لكن هو بينهما في ذلك إذا في العبادة اسم جانع لكل ما يحبه الله ويرضاه بل أو نقول هو اسمه إيه؟ هو كل تصرف العبد تحت قانون الشرع يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من زبح لغير الله فقد أشرف شبت كلام ده؟ من نذر لغير الله فقد أشرف لما يقول الدعاء هو العبادة وخذين بقيته يا إخوة؟ الدعاء هو العبادة يقول الدعاء مخ العبادة وإن كان هذا الأثر فيه يضعيفه بعض العلم لكن هذا له الأول الشاهد يعني إيه؟ إن العبادة دي فيها دعاء وفيها تأش الله وفيها ولذلك كلام الميتامية جامع أو كلام الشاطين جامع كل تصرف كل لفظة عموم كل تصرف تحت قانون الشرع فهو عبادة يقول الميتامية اسم جامع اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعتقد يبقى إذن كل ما ينضوي عليه قلبك هو عباده ولذلك قال تعالى عن عن مثلا يقول خلي جواك طاهر خلي قلبك طاهر كده ما تضنش وتعملش ليه يعني هذا من العبادات اعمال القلب الخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه كل دي انواع من العباد اذا كل ما كان من الشريعه فهو عباده كل ما كان فيه امر الله كل ما كان فيه قانون الشرع شواء عبادة. يبقى ده يبقى العقود ده والرسوخ والطلاق والجواج وكل وال... اللي بتخييف الفقه ده شكله بالفقه كل ده في التربية والسلوك كل ده كل دي اسمها عبادة ولذلك جريمة عظيمة جريمة جريمة قوي جدا كبيرة قوي جريمة كبيرة جدا ان احنا نقول ان العبادة دي اللي بدا نقولها شبوت ده تأليه المعبود ده اللي اقوله هو انت ربما على. يا سيدي انت المشركين ما قالوش للأسلام انت لاه المطلق كده المشركين بسوق قالوا ما نعبدهم إلا ليخارجون يا الله يزول ف... يبقى هم دول اتحق إلا شريكا هو لك ملكك انت برضو ملكته هو ملك أو ملكته هو ملك ما قالوش أبدا كده ان في حد مطلق يعني ان هو عصدي بعيدة عن العبادة دي مسألة تانية ما قالوش كده قال لي بالك الا الذي لا يدري الطريق كان ما افدل فيه اكثر من الله فالكاد ربما جاء فساده مدميا واحنا في مرحلة فاصلة لازم بقى نقدر نفهم المرحلة اللي احنا فيها دي زي ما حكي لك ان شاء الله في تاريخ قضية الحكم غير عند الله امتى حصل وامتى بدلت بدل ال بدل الحكم في في هذه الامه حتى ان هو من بقى له سنين طويلة جدا وه بيتلف ويدور حواليه عشان نوصل لكده لكن مفيش مع الاسف الشديد مفيش حد قال ان التجديد ده حلو محدش قال ان التجديد ده من الشرق محدش قال ان التجديد ده ممكن يا جماعه محدش دعى الناس ليه بالطريقة دي ان يدعي ان الناس ليه على على على, على ساق علميه على ساق فتوى ان اقول لك روح يلا روح بقى واعمل مفيش كده جاءت هذه الفتن المدهمة اذا كان العباده والنذر والحكم وغيره هي لله عز وجل عايزين نعرف هو كله العباده انا احببت ان اخش كده بين قوسين اقول بعض الكلام التربوي اللي اللي نقدر نستحس بيه على قضيه العباده آه يعني آه ما هي ما هو كل العبادة إيه؟ يعني ايه العبادة العباده يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج مدارج السالكين يقول فيها ابن القيم رحمه الله طبعا المدارج السالكين عارف هو بيشرح منازل السعيد لمن إيه للهارم يعامل رحمه الله شيخ الإسلام يقول ابن القيم رحمه الله وهو بيتكلم عن إياك نعبد إياك نستعين وسند الإكرام بهم الاثنين العبادة والاستعانة يقول ايه يقول وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والتواب والعقاب انتهى الى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد حتى قيل انزل الله مئة كتاب واربعه كتب جمع معانيها في التوراة والانجيل والقرآن وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة لترى الانجيل في القرآن وجمع معاني القرآن في المفصل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 انصوفه ما له تعالى وهو اياك نعبد ونصوفه ما لعبد وهو اياك كان مش مشينا عندنا الحديث المشهور في سوره الفاتحه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا عبد فاذا قال الرحمن الرحيم قال اسمع علي عبد فاذا قال ملك يوم الدين قال مجدا يا عبد فإذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذه بيني وبين عبد نصيري بين وبين عبد نصيري هو بقى بيقول كده ثم بقى بين العبد وبين الايه اياك نعبد دي الله عز وجل واياك نستعين دي الايه دي للعبد انه لا يعبد الا الله واياك نستعين انني إيه؟ استعين بالله عز وجل ان يعينني اعبده فيعينني يعني المعنى ايه اعبد الله عز وجل فيعينني الله عز وجل واستجلب منه عز وجل المعونه يقول رحمه الله والعبادة تجمع اصلين غاية الحب بغاية الذل والخضوع خلي بالكوا بقى يا اخوانا ده هباء العالم هنا العباده اسم جمع لكل اللي بيحب الله ورضاه الان تحت قانون الشرع كله في مبادئ كل ما جزء في الشرع يخاطبك به الله عز وجل ده هي عبادة تعبدوا بعضه ده اللي بيها هي دي العبادة اسم جمع كبير اه صح ايه بقى كنه العباده جوه العباده يعني اعبد ربنا ازاي يعني وانا بقوم بالاوامر اقوم بيها خلاص ان يحب الله ويرضاه انا أي حاجة مما يحبه الله ويرضاه ازاي هو اللي هو زي ما تقول طعم العباده, تزوق. زوق العبادة. زاق طعم الإمام. شايف زاق طعم زوق العبادة بقى. تعرف إيه هو كل زوق العبادة. ليه واحد صديقي راجل طيب خالص وكده <تيد> قال لي انا يعني ابني بيحبك خالص وبيقعد يسمع لك وشاب شاب صغير لسه في ثانيه اعدادي وحاج ومهتم قوي كده فانا كلمته كلمه كده تبقى كويسة. كويسه قلت له قلت له اه اكلمه طب مفيش مفيش فكلمت الولد <تحدث في> سايق <السائف> وعامل ايه واخبارك ايه وقعدت اتكلمت معاه كده ان احنا ايه يعني نتلاين كده مع بعض فأنا بضحك معاه كده قلت له دحكة كده بضحك معاه يعني يعني فالوقت قال لي ايه تصور قال, قال لي والله يا شيخ ثمير انت شيخ عسلية. صور قلت له عسلية انا شيخ عسلية يا حمزة قال لي انت شيخ عسلية أو ده هو الولد حاب يعمل ايه حاب او ده بقى حاب, حاب, حاب يجيب جوهر قال لك ام ايه ازوقه شوية اه معرفش ممكن شاف ناص كده ولا عاجل قال لك يبقى شابها العسلات فعال زي انا المهم يعني ايه او معرفش جابها ازاي المهم هو قال لك ام ايه هو ايه يعني معليش بابك المثال ده انه ايه كيف تتزوق العبادة عارفين يا اخو احنا المحلة هي ايه ان احنا مش عارفين نعمل ربنا مش مش عارفين نتحامل يا حباه. أه وما قدر الله حق قدره بقيت مش دارس على ربنا كويس بعد الدروس العقيدة عبارة عن شيء جاف جدا جدا أه قواعد بقى كده وبعدين هو دبك توحيد الالهيه توحيد الله بافعالك بافعالك توحيد الالوهيه توحيد الله بافعالك وبعدين خش في الاثبات والصفات اخش بقى النوع المركزي والاشراعه اللاهنيه والعامه انا مالي ما. يعني ده مش دلوقتي دلوقتي انا عايز اشوف انا ما الخطاب الشرعي ايه صحيح عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه صح عارف هذه السرقة بس عايزك تدوز شوية وانت بتعلمنا العقيدة خليني اديلي الخصة الاكبر هو ايه انت تعلمت دلوقتي حاجة ايه اثرها معاك استفدت ايه من اصل الدين احنا ماشيين قاعدين يدلل ان اصل الدين هو لا اله الا الله انت حسيت بيه لساعات ما بنتكلم اهو بقالنا دلوقتي تسعة عشر دروس واحنا في قضيه اصل دي بقى عن درس الهدايه بتاع طبعاً نكون كنا بنتكلم في التوحيد عن الشق الثاني من التوحيد في درس بلال اللي هو السيره النبويه والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم انت بقى حكي عرف سيدنا ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه راح يتجوز ام سليم رضي الله عنها قال يا ام سليم انا عايز أريد أن فقالت يا ابا طلحة ميسك لا يرد قال اعتزواجك وعطيك من الابيض والاصفر يعني حديك مهرك يهب وفضل حاجة كتير خالص يعني. بس ايه بل اتزوجين فقالت يا ابا طلحة ميسك لا يرد لكنك امرق كافي انت لست في جاهلية وكده لكنك امرق كافي فلا استطيع ان انا اتزوجك وانا على الاسلام اسمح ليه جيني جديد ثم عمدت تقول له خلي بالك من ذكاء الصحابة وفقه الدعوة بقى لما قلت لك امروان كفر ووجد شيئا من الحلمان حصل له شيئا من الانكسار كده هنا عند الانكسار باتخش له بقى يبا واحد حصل له مثل حالة وفاقه لبتاع خش يكلمه يبطل معه يبطل كذا يبطل آآ ديمقراطية فقال ايه؟ قالت له يا ابا طالحة ايعمدوا احدكم الى خشبة فيجعلها له اله لنعبوده ثم اذا اراد ان يسجر أن التنور او التنور اه اه ستراهم ايه يمتد خشبين حتى يعملها مناية ولا غوبل ولا حاجة ويقعد يقعد فيها ماشي يا جماعة والله مش عارفين يعمل الخبز عالتين يحط العيش في في في الفرن ومش لقيين خشب يا جماعة مش لقي خشب وجعان يروح عامل يقول لاخد الالي كان بيقبض الوقت يحطه في الخشب يحطه في الفرن ويقبض فنوارت قوي دي مع سيدنا ايه مع سيدنا ابو طالحه رضي الله عنه نورت ما انا بقول لك هو ده اللي التوحيد عايز تذكير بس يذكرون زي ما قال الحافظ حكم الله الرسول جاي تذكرك يقول لك افتكر افتكر انه ليس الا الله عز وجل فنورت معايا قوي دي وان قلبه على الذكر الشاهد ايه يا إخوة بقى فلما دخل الى المسجد يعلن ذلك فواصل خلاص كده عقد قلبه بالتمام فجاء يعلن ده بقى بينادى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد واراد ان يعلن ذلك بينادى النبي عليه الصلاة والسلام نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتاكم ابو طلحه غره الاسلام على جديد انت واحد بالك غره الاسلام على جميع يعني عارف ايه ان عقد قلبه على التوحيد دماغه نورت تابقته نورت لكن انت درست الطحوية والتدميرية ودرست السلم والمعارج ودرست السبعينية ودرست حصلت فيه وده عايزين ناخد ذلك منه وانحنا داخلين في معركة صحيح لابد ان احنا نحسم هذا الامر فيها ولابد ان احنا نقول الفتن اللي وقت عايزها فيها لكن عايز برضه اقول لك خلي لك من كل مذاقات هذه الهدى مذاقات تذوق لا اله هلين. تجد دافي نفسك عايزك تحس بالتزوج ده. ابو طلحه نور رضي الله عنه جابينه نور خلي بالك من الله في دي نبين ده ان شاء الله نستفذ بقى أن نكمل بعض كده جزء الكلام كلام يقيم ويشرح اصل الدين عشان تأخذ بالك منه ان شاء الله في اللقاء الاتي اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعى بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهذا النفس واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين